بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِينَ غُلِبَتِ الرُّوم فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بضع سِنِينَ لله 119. ويومئذ يفرح المؤمنون 110. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 110. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقضاء ربهم لكافرون، أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُمْ وَأَثَارُ الأرض وعمرها أَكْثَرُ, وعمرها أكثر عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أَن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 113. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون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 تفرغون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فهم في روضة يحبون، وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة ولقاء.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 117. لتوسكم أزواجا لتسكنوا إليها, لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 121. ومن آياته أن تقرم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَلَهُ من في السماء 129. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا سيكون هل لكم مما ملكت ايمانكم من شعكا فيما رزقناكم فيما رزقناكم ف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 119. لَهُم لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا 111. الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنيبين إليه واتقواه وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس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 وَإِذَا أَذَقْنَا الناس رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذو القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما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 119. ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أل من من يفعل من ذل سائد الناس يذيقهم ذا والذي كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله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 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا صَوَّبَ بِهِ مَن يَشَاءُ من عباده, مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قبله 118. وبعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير 119. ارسل أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإن ك لا تسمع الموت ولا تسمع الدعاء وما أنت بهاد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 111. ظلموا معذرتهم ولا هم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية الذين كفروا 119. فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون